فَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ فَنِئِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي من بعد مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبَشِّرٌ لَنَا مِنَ Iذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم قال هل عسيتم ان كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَانُوا وَمَن لَّمَّا كَانُوا وَمَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ قد أخجدين وَ قد أخج مِد وَأَ إ فَلَ مكوت إلا قليلا منهم قال الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم قالوا تملكا سَعَكْتُمْ مِنَ النَّارِ أَلَ إِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ مُعَذَّبُونَ بِسَطٍ فِي العلم والله هو الشنيع وقال له لهم الذين هم ان ايات امرت به سابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى في ذلك لا يترين لكم إن